وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اهْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم فأصبح بنعمته إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحِ رَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون